كلم علي في بنات إيه بوسط كده كبار عليهم ما شاء الله في حد ثاني من الأخوات الناردة الفتيات الكبار الناردة اللي يخدموا ما شاء الله الناد الكبار اللي يخدموا يخدموا شابة لكن كلهم زي ما أنتوا شايفين كده ما شاء الله كبار في المقام يعني صغار في السن علشان بس ايه بقى بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن الرحيم اللي عادة على كورسي الله يسعى الارض من فضلك حالتشاله ووراك يتابعونه زي ما أردتك وتعاودنا دايما اللي عادة عن كورسي يبقى في الخلف علشان بس تدعي ممكن نتوقف في الحديث بالوقت سوك كده فترة كده جميلة احنا بالوقت بنختم عسى الله ان ينزل علينا دلوقتي من الرحمات تعرفين وقت ختم القرآن وقت اخدام القرآن وقت تتنزل فيه الرحمات عشان كده كان من يعني الثالث الصالح كان واحد فيهم بيقتل او لما تسنوا كده في الصحابة كان هم احد فيهم بيقتل بيجيب مين اهله واصحابه عشان يحضروا الفضل والكرم وتنزل ورحمة عشان كده اهدو استحضروا عظمة الموقف واستحضروا عظمة الموقف واخدوا الامر كده بغلثة هاليه بجدية واحنا برضو كده نذكركم ربنا يبارك في الأخوات اللي هم النهاردة هيخطنوا هم ما شاء الله كلهم زي ما هو الهالك كلهم ربنا يحفظهم كلهم يمكن أقول لكم معظمهم جدات اللهم بارك لهم مش كلهم كله جدات يا بناتي ولا بعضكم مش جدات ولا ايه ايه البنت بس دي بتاعت ابن عامر سمر سمر مش جدة طبعا في الوحيدة. سمر ابن عامر لكن هم الباقي شعبة لكن يعني البنات اللي هم الأخوات جدات الجمال دول على إن شاء الله يجتهدوا هم مع الاخت حمديه فهماني ربنا يبارك فيكي وسمر النونو ده اللي هي البنت الصغنونه دي ابن عامر مع اسماء طب طب ايه يعني اللي عايز يعني باور سناني يروح يلاقي أسماء. اسماء دي طب اسنان نبتدي إن شاء الله بإذن الله كده فقط نهدي عصرنا وبرضو نعرف إن إحنا بنتعلم وإن إحنا الغلط مش عايب. لكن العيب إننا نستمر على الغلط وما نتعلمش أو ما نزدش وبرضو ما نتوترش لأنه هو إحنا بنجاهد فبما إننا بنجاهد يعني إن شاء الله بإذن الله ده اللي بيتعتع له أجريب فإحنا نعم إيه؟ المصاح كل واحدة معها مصحف طيب علشان نبتدي كده بل... نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم نبتدي إن شاء الله كده بإذن الله ن... نقول مين اللي هنبتدي به الأول طيب يلا. بسم الله الرحمن الرحيم إيه دي إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى كده نشاء الله نأخذ كده أعوذ اعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا فبرأه الله مما قالوا وكان عندهم الله وجهها، يا أيها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديداً يصلح لكم أعمالكم. ويغفر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِنَّا عَرَضْنَا السماوات عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فأبين أي يحملنها فأبين منها، وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا Liuazdi Balohu, Munefi, Pina, Walu Munefi, Hot, Walu Mushri Kina, Walu Mushri Ket, Wayetu Balohu, Walu Munefi, Nina, Walu Munefi, Nat,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 راحي هذه <تصفيق> <تصفيق> قد كتبنا في الزبور بعد الذكر أن الأرض يرثها يرثها ايباديصو <تصفيق> يرسها، <تصفيق> لا لا يرسها، لا لا يارسوها عبادي الصالحون. الاذنتم على سواء وان أد ان ادري أقريب, اقريب اقريب ام بعيد اقريب, أقريب أم بعيد اقريب لا بعيد غنه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 إِنَّهُ يَعْلَمُ الجهر مِنَ الْقَوْلِ الرَّأَ حَتَّى مَخْتُوم لِكِسْتَ الجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَبْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حين كمين كمين انا بكم عادي حسنا يا رب ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي رب ماشي رب... ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي قال يا رب يحكم بالحق بالحق بالحق وربنا, رحب. رحب. وربنا الرحمن المستعان وربنا الرحمن أرقى. رحب. رحب. أرقى. وربنا الرحمن انا بكلمني على جامعة إنت, انت جميله ده والله ماشا جميلة يا رحمن المستعان عما تصفون يلا يلا ورب خلاص وصلنا اهو الحمد لله رب المستعان ولا تصفون ما ادري اشهير كتير من سبعه يا امي مبروك يا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 انا ده يعني مش ممكن كلنا الدكتور عنده بتاع كان بيتغى مش عايزه انت دلوقتي الحمد لله بيعمل يعني ما شاء الله اللي شاء الله, بإذن الله. كل شاء الله أنا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 كم واحده جاهزه زي كم واحده جاهزه مجاهده جدا كنت بتخليني منرش عطيني تجريس الدنيا بس يا عو جميعا هروح وانا قريبه العيوب بواحد هيك اود اخر حاجه بقى يا عيوب يا اخر الارتداد باري تجاهزكم ما شاء الله احنا الجايس ايضا لكم كلكم يا بنات بتجاهزوا والله اني اثني عليكم كفايه ان تبتذلهم بيدخل هذا الاشياء كده انت كل واحدة فيكم تيجي تستحيي وعايزه اني تعيني مزيه وتتحمل كل معالمتها بتسمح لها وتصبر على تعليم معالمتها وتعين مزيه وغير ما بيبقى اشكال وغير قد يعني اشكال وغير قاعد ممكن اشياء من الهواء وغيركم بيعمل حاجه في في صدني عشان كده بقول لك يعني سبحان الله سوسن شوفي سوسن اه يعني صوزة سوس باعتين صوزة يعني يا بنا؟ وردة هي وردة فانة يعني فجميلة وردة جميلة هتروبت عية تحذبت عشان كانت أشتاكت يا بنتي أن انت عملت النهار إن شاء الله إن شاء الله عند الله كده هذا اليوم المبارك تكوني من تستدقات عند الله في فالأيام الجميلة دي عايز بذكرت لبناك الأيام اللي احنا فيها دي أشهر حج وأشهر حلم يعني العمل فيها أجر مضاعف يعني هنيئا لمن يعمل في الايام هنيئا لمن زاد عمله في الايام فعشان كده بقول لي سبحان الله احنا بنجتهد بنجانب وبيقول يا رب احشرنا مع المتقين وان كنا لست منهم لكننا نحبهم اللهم جعلنا معهم احشرنا معهم وان كان زادنا قليل وعملنا قليل لكن احنا لا نتطبع إحنا جلسنا هذا المجلس سواء متعلمه او يعني معلمة او متعلمة ما ليس لنا رغبا في, في الدنيا الا انت يا ربي انت رضا من نشهد في الدنيا الا يوم يدرك من نشهد في الدنيا زي المسئولين يشتي الدنيا ويشتي الدنيا ويشتي الدنيا, الدنيا لا لا لا الغني الحقيقي ان يكون له هدفا واحدا الغني الحقيقي الذي يكون له هدفا واحدا في الدنيا رضاك يا ربي واحزبكم لكم شايفين هذا أحزبنا كلنا بنتين نزال كل واحدة أخينا تتمنى ان يأتيها الموت المراضي مجرى الضانف بس كده ان الدنيا أسأل ربي لا تجعلها مبلغ همنا ولا مبلغ منك يا رب لا تجعله شغلنا الشامل يا رب لا تجعل احزاننا ومكائنا وفرحينا عليها عشان كده نزال الله يبارك لها زي كده عايزه تبقى احسن هتبقى أحزن إن شاء الله هكذا كنت.. لما نقول ايه؟ انتوا كننا والخبار كنتوا كنت ايه؟ ثمان كنت ان الله عليك ما تفتكرش ان في حد كان من الاول مبروض كده ابدا كل تعلم وكل ذات وكل ما يتمنظرش على كله بالعكس احنا بمجاهد يدارك حاجة كمين يقول هالي واللي بيبقى يعني عنده صبر ما يظنش ان فضل ما عنده فضل عانك جاء عشان كده ايه انتي احبتتي وانتي وداعني جيت من عربة جلست المجلس زماء جلست كالا المجلس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 نرجع الوحده الله جميلة. لا. بالله من الشيطان يا دول من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم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 والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخبوا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا ربنا هب, هب لنا من أز وادينا وذريتنا وذريتنا يلا اخوي أنت صح هم اللي ربنا هب من ازواجنا وذريتنا قرة اعين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة ايمانها ولا هيك يوجد الغرفه بما صبروا ويلقون فيها تحيه وسلاما ولي فيها تحيه وسلاما خالدين فيها حسنه مستقر ومقاما قل ما يعبو بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون ملزما طيب يا بنات ناخد الباقيين مين خلي بقى الكبار خليك انتي الاخرانيه الصغار مستعجله ليه خدي يا بنتي مصحوبه بس خلي بالك يا مهله خلي بالك الرقات عايزين مظبوطه الرقات كلهم المتقينه كلها رق متقينه يا اخويا والالمتقينه بتاعه بتاعه واخبرا الصاد في نهايه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 صغير لا ما عرفتوش حد يعرف كده ظهور احمد عبد الحميد ما حتى انا نجد باباه دلوقتي الصغير. صغير, أحمد عبد, عبد صغير أحمد, عبد احمد عبد الحميد صغير احمد عبد الحميد من على على السنين صغير احمد عبد الحميد عبد الحميد خد يا بنتي احمد عبد الحميد الحميد طيب كل <تصفح> سوسا محمد عمر احبت حدك عند حاجة تانية كيف لا يا حبوب؟ طب بلاشي جدي مش طيب يلا الله بأهي بأهي يا حبيبنا ابراهيم السيد مش هايزة اقولوكو يا حبيبتي ويا تسمع أنا قلب أضع وهي كانت هناك كده, كده. إيديها بقيت أقول يا ربي ودرنها وهي بتسمع ودرن كلهم دي بتغيط بيسمها برتعش وبهي بترتعش بقيت أقول يعني منت عندك يا ربي بإذن ربي عندك هذا الأمر كدير إن شاء الله يكون كدير والله لا يضيعكم إن شاء الله لا يضيعكم أبدا والله يلا... إن شاء الله نحن نأمل نحن يعني أنا عند إيه وضم نحن يا ربنا نظن بك أن نظن بك أنك تغفلنا أجمعين. اللهم تغفلنا أجمعين. مين بقى حد أنا حد سعد الله طيف. أنا يا سعد الله طيف إيه؟ سعدون؟ زعلون. زعلون. بالكفة والهمزة؟ الكفة همز. صح؟ لا لا. طيب زعلون. طيب خذ ذا لي حلو. حق أنا يا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا, توبوا إلى الله نصوحا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ja, womele, juhuzile, hunne, bij, wabi, e, Wauwfir lana inna ka ala kuli şey in kadeer Yaa ayyuhal jahidil kuffar Jahidil kuffar al muna fiktin Wauwluz alayhim ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح امرأة نوح وامرأة لوط كانت تَعَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَ فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَطِيلَ دُخُلُ النَّارِ مَعَ الدَّاخِلِينَ وضرب الله مثلا للذين آمَنُوا امرأة فرعون إذ قالت رب بن لي عندك بيتا في الْجَنَّةِ ونجني من فرعون وعمله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 بها وكتابه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين انت <تصفيق> شايفت طرعتك الجنان جميلة لانت تطير جميلة فهي بتعرفين حاجة عنك يا بنات ليه رأيتها صحيحة؟ لانها تميالة بحاجة تطرق الراحة ما بتتكلم باش بتجيدي المدود كاملة كل جهود الطبيعة ده صحيح ما بتختلصت المدود بتجيدي الغنة بتجيدي المد ما نقصدش ولا ما بتجيدي الحروف باتمام حركات ربنا ينفعها ينفعهم جميعا ويزينا ولا ينقصنا جميعا يا رب العالمين يا ربنا يبارك فيك يا دكتورة ربنا يبارك فيك ربنا يا رب يبارك فضل لله ثم حضرتك ثم الحجامة يا ربنا يبارك فيك و. ربنا يبارك فيك, جميعًا. ربنا فيك جميعا إن شاء الله بإذن الله يعني أنا مش له جدا حق عيناه آه جدا عيناه جميلة بس هي بتداعي لو حق عيناه هذا روح بتداعي بعدها خمس سنة في يا بناء اكتر من عشر أكثر من عشر سنين مع ربنا إن شاء الله إذا كلهم فيك. كلهم بيجهدوا كلهم ان شاء الله حتى لو كانوا اللي ابتدوا متوترين انا متأكدة ممكن اقرأوا صح بس الخوف ساعات بيضيع ايه بس كده بيضيع احكاول لكن هم لو تمام في هيقرأوا بنفس الشكل اللي خالي دي الحاجة عليها ناخد البنت اللي خانية دي هادتها هي ولا هادتها ايه يا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 ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلقى. ولم يكن له جب أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل قل أعوذ برب الفلق، ولم يكن له جب أن أحد قل أعوذ برب الفلق، ولم يكن له كفواً أحد قل أعوذ برب الفلق ولم يكن له كفواً أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ولم يكن له كفواً أحد أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ولم يكن له ككوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل, قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاتات في العقد ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ومن شر حاسب إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ومن شرhat إذا هتى بسم الله الرحمن الرحيم قل قل أعوذ برب الناس ومن إذا قل أعوذ برب الناس ومن شر هاتب إذا حتدق الأعوذ برب الناس من ملك الناس سحي الناس, الناس من شر الوسوات الخن الوسوات الخناس الذي يوسو في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس سوف يسفعنا بكشو هي بتقرا يا بنات بتجمع بين عاصم ودن عامر بين مبروك يا حبيبتي مبروك يا اسماء عبال بنتك اللي دا اللو دوختك وولدتك اسال ربي ان الخمس دول اللي ختموا دلوقتي ان شاء الله يكون كده اسال تتنزل معهم الرحمن في هذه الخدمه اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا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 ويحرم حرامه ويؤمن متشابهه ويتوب حق تلاوته واجعلنا من اهل القران وخاصته الذي هوالك وخاصتك يا ارحم الراحمين اللهم البسنا به الحلل واسكنا به الظلل اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولانصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مقلصا اللهم ارفعنا بالقران العظيم وانفعنا بالقران العظيم اللهم لنا شفيعا يا رب العالمين اللهم زدنا به ولا تنقصنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اثرنا alles is een beetje een Allahumma inna nes'aluk wa khaira al-mas'al'a wa khaira al-du'aa wa khaira al-nagaa wa khaira al-ilm wa khaira al-amal wa al-haya wa al-mama Allahumma thadbitna فتقل مهازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العلا من الجنة ونسألك الفوز يوما القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء ونسألك عيشة هنية وميتة سوية ومن غير محصن ولا خاضع en we gaan ervoor en onze burgers en onze burgers en onze burgers en onze en onze burgers en onze burgers en onze والعبء والكسل والجبن والبقل، اللهم نسألك نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما قرّك تبتنا، اللهم نسألك إيمانا كاملا ورزقا واسعا وحرارا طيبة وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت. وراحه عند الموت ومغفره ورحمه بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة, والفوز بالجنه والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكذر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا en Europa, belaar en emi, alom en sperukken, kulli, maar in zip, la, juw, die rusa, kom, kool ikulli, maar eet je, اللهم وسع لهم في قبورهم اللهم وسع لهم في قبورهم واجعلهم في بطون المردود آمنين وعند القيامة من الفائزين وعند العرض عليك يا رب مطمئنين وفي جنات ونهر مقدمعين اللهم ارحمنا إذا سنا ثم ما سعوا إليه اللهم اذن ولا تبين. Alom e krimne, wat eet علينا. wat eet in de koeien, alom eet u in de schap, alom eet u in de schap, فاغفل لنا وارحمنا وتجاوز عنا نسألك يا رب أن تيمل كتابنا وتيسر حسابنا وتغيب وجوهنا وتغفل لنا أجمعين اللهم أهل المسيئين من ناهل اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محوما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآثرة اللهم أصلح لنا ديننا الذين وعصنا طلعنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا أخرانا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة من أحيكم بخير wij zijn niet meer. Wij zijn niet meer. Wij zijn niet niet meer. Wij zijn niet niet meer. Wij zijn